أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدروس السابقة عن الحديث عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه من المناقب والفضائل التي أكرمه الله عز وجل بها وهذه المناقب والفضائل كانت من باب الاخبار بما أمره الله عز وجل به أن يخبر به فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أنا كذا على سبيل الفخر والتكبر، ولكنه يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر بمعنى أخبره الله عز وجل وأمره أن يبين للناس أنه سيد ولد آدم أمره الله عز وجل أن يقول للناس إنه حمل لواء الحمد يوم القيامة وأنه مخصوص بالشفاعه العظمى وغير ذلك من المناقب المختلفه الامام القاضي عياذ رحمه الله تعالى لما تحدث عن هذه الأمور أي عن الأحاديث والأثار الوارده في فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الناس بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأفضليته صلى الله عليه وسلم أفضلية مطلقة يعني أفضلية يعني تشتمل على أفضليته على الأنبياء والمرسلين وعلى الناس وعلى الناس جميعا ولكنه في المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينهى عن التفضيل بين الأنبياء وينهى عن أن يفضله الناس على يونس بن متى مثلا، أو أن يفضله على موسى عليه الصلاة والسلام هذه أحاديث أخرى وهي صحيحة موجودة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة فأراد القاضي عياد رحمه الله تعالى أن يؤلف بينها أن يؤلف يعني أن يوفق بين الأحاديث التي تدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ينهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفضيل يعني كيف نجمع بين هذين النصين المختلفين أو بين هذه النصوص المختلفة فهذا ما يسميه علماء الحديث وعلماء فقه الحديث يسمونه مختلف الحديث هناك فن في فن الحديث يسمى مختلف الحديث أي الأحاديث المختلفة في الظاهر تبدو لك كأنها متعارضة تبدو لك كأنها متناقضة ولكن الذين يفقهونها ويفهمون دلالاتها يعني يستطيعون أن يؤلفوا بينها فألفوا في ذلك كتبا على سبيل المثال كتاب ابن قتيبة محمد بن مسلم من قتيبة ألف كتاباً سماه مختلف الحديث وألف الإمام الطحاوي مشكل الآثار مشكل الآثار أي الآثار المشكلة فهو من باب إضافة الصفة للموصوف. معنى الآثار المشكلة أي الآثار التي أشكل أمرها لكونها تبدو في الظاهر متناقضة فيدخل علماء فقه الحديث هنا فيقولون هذا الحديث يعني يوضع في هذا النصاب وهذا الحديث يوضع في هذا النصاب فترى الحديثين معا صحيحين وترى الحديثين معا يجب العمل بهما وترى الحديثين معا لا تناقض بينهما في الحقيقة وإن كان يبدو لك في الظاهر أن هناك تناقض فليس بينهما فليس بينهما تناقض قوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في هذا الباب الذي نحن فيه قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى أو لا تخيروني على موسى لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني على يونس بن كيف تقول لنا يا رسول الله أنت سيد ولد آدم وتقول لنا لا تفضلوني يعني كيف نجمع بين هذين النصين المختلفين في الظاهر إذن فهذا ما يسميه فقهاء الحديث يسمونه مختلف الحديث ويسمونه اختلاف الحديث ويسمونه, ويسمونه مشكل الحديث أو مشكل الآثار كما سماه الطحاوي رحمة الله تعالى عليهم جميعا ولاحق. ولا حظ لأحد في أن, يتح... ان يتحدث في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن فقيها بهذا العلم يعني لا يمكن لاحد ان ياخذ كتابا من كتب الحديث يعني وينقل منها ويامر الناس انطلاقا منها اذا لم يكن عارفا بمختلف الحديث لماذا لانه سيامرك اليوم بشيء وينهاك عنه غدا بمن ان اليوم وجد حديثا يأمر بشيء، وغدا سيجد حديثا ينهى عن ذلك الشيء نفسه، فكيف سيكون أمره؟ وكيف سيكون توجيهه؟ ولذلك قال العلماء الأحاديث أو الحديث مضلة أو مضلة بمعنى أن الحديث وحده إذا لم يكن مزودا بالفقه ومزودا بأصول الفقه ومزودا بالعلم بفقه الصحابة للأحاديث. فإن هذه الاثار سيقع الإنسان فيها يعني في حيره حيرة واضطراب اليوم يقول شيء وغدا يقول شيئا وغدا يقول شيئا آخر لسبب بسيط وهو أنه لم يعرف مختلف الحديث وبوابة فهم هذا الفقه وهذا العلم هو أولا جمعها جمع هذه الأحاديث حديث الباب الحادث موضوع معين لا بد من جمعها، أي الاحاديث التي تأمر والاحاديث التي تنهى والاحاديث التي هي عامة والاحاديث التي هي خاصة والاحاديث المطلقة والاحاديث المقيدة في موضوع واحد عند أيدي إذا جمعت هذه النصوص، عند تمر إلى مرحلة أخرى بعد جمع هذه النصوص تمر إلى مرحلة أخرى وهي الترجيح بينها أي أن ترجح بماذا تعمل وماذا تترك فترجح نصا على نص وتترك نصا وتعمل بنص والعلماء يقولون إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. إذا أمكن الجمع أي إذا أمكن العمل بالنصين معا فالعمل بالنصين خير من العمل بنص واحد العمل بالنصين خير من العمل بنص واحد فنعمل بهذا الحديث في نطاقه ونعمل بهذا الحديث في في نطاقه وكثيرا ما يذكر العلماء فيه على سبيل المثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فر من المجدوم فرارك من الأسد فر من المجدوم أي الإنسان الذي فيه الجدان الذي فيه المرض المعد فر من المجدوم فرارك من الأسد هذا حديث يدعونا إلى مدى إلى أخذ الاحتياط والبعد عن الأمراض المعدية هذا حديث وهناك حديث آخر يخالفه ويقول لا عدوى ولا طيرة لا عدوى بمعنى أن المرض لا لا يعدي كيف تقولنا يا رسول الله أن المرض لا يعدي وتقولنا مرة أخرى فر من, الأسد فر من المجدوم فرارك من الأسد اليوم في هذا الزمان التي تطورت فيه التقنيات وتطورت فيه الوسائل اكتشف الناس هذه القضية وفهموها فهما وفهموها فهما دقيقا وعلموا بذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما من الاسد فر من عليه وعلى من وسلم فهذا يعني النبي صلى الله عليه عن مكان وسلم من يقول المرض ولكنه يقول لك في نص آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الوباء بارض وأنتم فيها فلا تخرجوا وإذا كان بارض وأنتم خارجها فلا تقدموا عليها يعني لا تذهب إلى مكان فيه مرض ولكن إذا كان في بلدك لا تخرج من ذلك البلد هل يعني هذا الحكم على الناس بالإعدام؟ عندما تقول للناس إذا كان الوباء في أرض في بلدة في قرية في مدينة لا تخرجوا إلى مدينة أخرى هل حكمنا عليهم بالإعدام؟ اكتشف العلماء اليوم أن الناس في ذلك البلد كلهم يحملون الفيروس كلهم يحملون هذا الميكروب أو الجرثوم او سميه ما شئت يعني يحملون هذا هذا الداء ولكنهم يعني تعودوه بمعنى ان المضادات لهذا الداء خلقت في اجسامهم فلا يخافون منه شيئا، فاذا مات فيه اناس فان الجميع لا يموت بسبب ان ان الـ هذه الـ ان هذا الداء وهذا المرض او هذا الفيروس او هذا الميكروب يعني الفته الابدان اذا الفته الابدان فانك ستكون سليما معافاً فيما بعد ولكنك اذا خرجت من هذا البلد الذي فيه الوباء وتذهب الى بلد اخرى فانك ستنقل اليها العدوى بدون ان تموت انت انت سالم ومعاف ولكن هذا الفيروس أو هذا الجرثوم أو هذا الداء ستنقل إلى أناس آخرين لم يتعودوه فتكون أنت سببا في إهلاك مع سلامتك أنت يعني إذا كانت السلامة ستكون وأنت جالس في بلدك وتكون وأنت خارج عن بلدك فلماذا تخرج وستعد الآخرين وستحكم عليهم بماذا؟ بهذا المرض وبهذا الإعدام فاكتشفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اذا مختلف الحديث يخضع لماذا لمقياس الجمع فإذا لم تستطع الجمع بين النصوص وتعمل بها جميعا فانتقل إلى مرحله الترجيح ان ترجح نصا على نص آخر فتعمل بهذا وتترك ذاك ولا يكون الترجيح إلا بالناسخ والمنسوخ إذا عرفنا التاريخ فينا نترك المنسوخ ونعمل به ونعمل بالناسخ أو إن يعني نعلم الترجيح أو نتوصل إلى الترجيح بفقه الصحابة للحديث أي فهم سلف هذه الأمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لدينا حديث صحيح من حيث السند وأخرجه البخاري ومسلم ولكن عمر وأبا بكر وعثمان وعليا لم يعملوا بهذا الحديث وكان هذا الحديث مما أمت به البلوى أي كان هذا الحديث مما يتكرر يوميا أو اسبوعيا أو شهريا ويتكرر في الجماعات ويتكرر في حضور الناس فعند نجد ابا بكر لم يكن يعمل به ونجد عمر لم يكن يعمل به ونجد عثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا بهذا النص ففهمهم لهذا النص مقدم على فهمنا ولا حق لنا في أن نقول لهم أنتم تركتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بسيط لأنهم احرصوا الناس على هذه السنة لأنهم هم الذين بلغون هذه السنة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لأنهم زكاهم القرآن الكريم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا وزكتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا اضف إلى ذلك أي إلى هذه التزكيه وإلى هذا الفهم أضف إلى ذلك ما تميزوا به من مشاهدة الأحوال لأنهم كانوا حاضرين والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع أضيف إلى ذلك ما تميز به من سلامة السليقة وسلامة الأدواء، لأن اللغة التي نزل بها القرآن هي لغته. اللغة التي نزل بها هي اللغة. يعرفون حقيقتها، ويعرفون مجازها، ويعرفون كنايتها، ويعرفون تشبهها، ويعرفون جميع أساليبها. يعرفون المحدوف لماذا حدث؟ والظاهر في موقع المضمار لماذا يكون هذه الامور كلها هم يعرفونها ليس بالصناعة أي ليس بقراءة كتب البلاغة والبيان وغير ذلك ولكنهم عرفوا ذلك بسلقتهم وتنزل القرآن بلغتهم ونحن نعلم أن اللغتان تتغير إصطلاحيا من زمان إلى زمان تتغير إصطلاحيا هي لغة وإذا عدنا إلى القوامس نجدها هي هي ولكنها تتغير اصطلاحيا من, من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان على سبيل المثال العصابة في اللغة ما هي العصابة في اللغة؟ العصابة هي الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بدلنا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أبداً ولكن العصابة اليوم أخذت ماذا؟ مفهوماً سلبياً وعندما تسمع العصابة ينقضح في ذهنك أنها جماعة شريرة بمن أن الاستلاح تغير فلا يمكن أن نقول إذا وردت العصابة في القرآن أو وردت العصابة في السنة فمعنى ذلك الجماعة الشريرة لا يعني الاستلاح يتغير فيغلب المصطلح الشري أو المصطلح الخير على كلمة من الكلمات فالذي لا يعرف وقت تنزل القرآن الكريم وكيف تنزلت هذه الكلمات على على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيفهم الأمور على خلاف ما تنزلت من من أجله مثال بسيط جدا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الصحابة أنفسهم بكوا قالوا يا رسول الله و اينا لم يلبس ايمانه بظلم لم يلبس بمعنى لم يخلط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الم تقرا قوله تعالى حكايه عن الرجل الصالح لقمان حكايه عنه ان الشرك لظلم عظيم فالمراد بالظلم هنا الشرك ففهم الصحابه ذلك اذا كان الصحابه قد التبس عليهم امر الظلم هنا فماذا نقول في من جاء بعدهم فماذا نقول في من, في من مرت عليهم قرون من الزمان يعني سنين عدد مرت عليهم كيف يفهمون القرآن ويفهمون السنة بدون العودة إلى فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم إذن هناك ميزة المشاهدة حيث حضر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل وأسباب الورود ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم ورود الأحاديث وهناك سبب تاني وهو فهمهم للغه القران التي نزل بها القران وفهموا اصلاحها وسنن العربي وسن العربي فيها وهناك اجماعهم على ذلك يعني أن الصحابه عندما يتركون شيئا عندما يتركون شيئا والآخرون ينظرون اليهم هذا يسمى اجماعا يسمى اجماعا سكوتيا إذا كان عمر يقول شيئا وباقي الصحابه ساكتون عنه يتخذ هذا الامر يتخذ صيغه صيغه الاجماع اذا مختلف الحديث لا بد فيه من جمع النصوص لا بد فيه من الجمع اذا استطعنا لا بد فيه من الترجيح اذا لم نتمكن من من الجمع لا بد فيه كذلك من فهوم الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين شهدوا الوقائع ونزل القران الكريم بلسانهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إذا نرى ما هي المسالك التي يسلكها الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى ليفك الغازة هذا التعارض الظاهر بين النصوص الدالة على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وخيريته على سائر الناس بمن فيهم الأنبياء وبين النصوص الناهية عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو يقول رحمة الله تعالى عليه فإن قلت ويبدا بهذا السؤال يعني يطرح يقول إذا قلت كذا أنا سأقول لك كذا هذا أسلوب يسمى أسلوب الفنقله أسلوب الفنقله فإن قلت كذا قلت كذا يسمى الفنقله فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل الأنبياء فما معنى الأحاديث الواردة بنهي عن التفضيل إذا قلت هذه الأحاديث الواردة والآطر وإجماع الأمة يعني أن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم تابتة بالكتاب وتابتة بالسنة وتابتة بإجماع الأمة فماذا تقول في الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء كقوله فيما حدثناه الأسدي الاسدي هو أبو أحر الاسدي السبتي شيخ القاد عياد رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا السمرقندي يعني من سبتل سمرقند ماذا تفعل أسانيد, أسانيد الحديث وأسانيد الروايات أنك تنقلك من, غرب من الغرب الإسلامي إلى الشرق الإسلامي وهذا فضل من فضائل أو فضيلة من فضائل هذه الأمة وفضيلة من فضائل الرحلة في طلب العلم الذين رحلوا في طلب العلم وقطع الفيافية والقفار يجمعون لك ذلك بين ماذا بين شخصين الأسدية والسمرقندي طوالك بين هذين الرجلين رحلة طويلة يعني بعيدة الشقة بعيده طويلة الزمان بعيدة المسافه حدثنا الأسدية حدثنا السمرقندي الذي لا يفهم هذه المعاني معاني الرحلة في طلب العلم وما كابد العلماء علماء الإسلام في البحث عن هذا الدين الذين لا يعرفون هذا سيظنون أن السمر قندي كان يسكن بجواري بجوار الأسدي يعني كان مع أن يسكنني في سبتة السليبة رضى الله عز وجل إلى حضرتي الوطن أي بلدي الإمام القاضي عياد رحمه الله وتعالى الذي وجزئ لا يتجزأ من المغربية من المملكة المغربية. ولكن عندما تقرمت لهذه الأساند وتعي هذه الأمور طي أن الأسد يعيش في سبتة وأن السمرقندي يعيش في الشرق في سمرقند وفي خراسان أو يعني في, في, في بلدات من تلك البلدان, البلدان المشرقية يعني إذا فهمت ذلك يعني استعظمت هؤلاء العظام استعظمت هؤلاء الرجال وتقول جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين لأنهم كابدوا المشاق وكابدوا الصعاب ورحلوا سنين عددا من اجل أن ينقلوا إلى هذه الامه هذا الخير الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا السمرقندي حدثنا الفارسي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم مسلم هذا هو صاحب الصحيح الامام مسلم صاحب الصحيح وإذا هذا الحديث فين غن القائل أبغيناه سنجده في صحيح الإمام مسلم ولكن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى وهو محدث كبير يعني يسلد إلى الإمام مسلم عن طريق سنده هو ولم يقول لما روينا عن الإمام مسلم في صحيحه ولا لما ورد أو لما أخرج مسلم في صحيحه ولكن لما حدثنا فلان السمرقندي الإش الأسدي عن السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم ابن الحجاج أن يسافور رحمة الله تعالى عليهم جميعا. حدثنا محمد بن لمة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا قتادة. يعني إذا وصلت إلى مسلم في السند أو وصلت إلى البخاري في السند فقد وصلت إلى الطريق السيار. يعني طريق السيارة الذي فيه الأرض يعني واطئة الأرض واضحة لا شيء يعكر على جسف والرواية. فهؤلاء الذين روى عنهم البخاري ومسلم قد جاوزوا القنطرة رحمة الله تعالى عليهم جميعا سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس وفي غير هذا الطريق عن ابي هريره قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الحديث ما ينبغي لعبد معناه ينبغي لا يصلح ولا يليق باحد ان يقول أنا خير من يونس بن متى ينبغي جاءت من بغى يبغي الشيء بمعنى طلبه اي لا, لا يحق لك ان تطلب شيئا لست انت اهلا له او ليس من شانك او لا يليق بك يعني حسب السياق عندما نقول وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اي لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه ان يكون له ولد فما ينبغي هنا بمعنى لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولكن عندما تأتي في سياق اخر عندما يقول الله عز وجل وما, تنزل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم فينبغي هنا بمعنى لا يصلح لهم ذلك لأنهم ليسوا اهلا له الشياطين ليسوا اهلا لأن يتنزل عليهم الوحي لأنهم ينشرون الفساد والضلال ومن كان ينشر الفساد والضلال لا يمكن أن يكون محلا لنزول الوحي لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إذن فينبغي إذا جاءت في سياق تعني كذا وإذا جاءت في سياق تعني كذا فهنا تعني لا يصلح لك أو لا يليق بك أن تفضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن بغى يبغي لمعان وتختلف فقط في المصدر فنقول مثلا بغى يبغي الماضي والمضارع يعني واحد ولكن اذا كان بغى يبغي من البغاء اي الزنا فمصدره فعال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اي على الزنا فعال بمعنى الزنا واذا كان المصدر على وزن فعل فهو الظلم انما بغيكم على انفسكم يا ايها الناس انما بغيكم أي اي ظلمكم وهو جاء من بغى يبغي يعني الماضي والمضارع واحد بغى يبغي بمعنى ظلمة فقاتل التي تبغي أي تظلمه حتى تفئ إلى أمر الله فيكون مصدرها أو مصدر هذه الصيغة بغيا البغي هو الفساد في الأرض والظلم عامة وإذا جاء مصدرها بالبغاء فهي تعني الطلب أي بضم الباء بغى فلان شيئا بغاء أي طلبه أي طلبه وفي هذا السياق جاء يبغي اي يطلب الشيء يطلب الشيء وقل بغى يبغي بغاء طلبا وان زنا فاكسر لمصدر بيبا والبغي الى اخره يعني الى آخر هذا البيت الثاني الذي يقول فيه والبغي هو الظلم وهو ما وهذه السياق كلها تستوي في ماذا تستوي في الماضي والمضارع والكل في الماضي والاتي سواء او كما قال او كما قال الناظم وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إذن ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد لعبد اي عبد لان النكره في سياق النفي تفيد العموم ما ينبغي لأحد كيف ما كان هذا الأحد أو ما ينبغي لعبد كيف ما كان هذا هذا العبد أن يقول أن يقول أنا خير من يونس بن متى أنا خير من يونس بن متى هل الانا هنا تعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو الانا هنا تعني ذلك الشخص المتحدث أي لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى يعني هو ذلك الشخص يعني يحدث عن نفسه فيكون الضمير عائدا على مدى عائدا على المتكلم أو أن يقول أحدهم أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى فهذا هو الراجح أن يكون أنا تعني الرسول لا تعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن فيه هذا التأويل أن يقول أحدهم انا أفضل من يونس بن متى يعني شخص الذي يدعي الزعمة ويدعي الفطانة ويدعي الدكاء ويدعي فلا يحق له أن يقول أنا خير من واحد من الأنبياء لأنه لا يمكن أن يساوي شخص كيفما كان دكاؤه وفطانته وشطارته ودهاؤه أن يكون خيرا من نبيين من الأنبياء كيفما كان هذا النبي كيفما كان هذا النبي ما ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خير من يونس بالمَتَّ. إذن أنا يمكن أن تكون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون ذلك الشخص المتحدث هو المرجوع. الراجح أن تكون للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا لأن تفضيل بين الأنبياء إنما يكون فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يونس بالمَتَّ. لماذا النبي سلم خص يونس بالمَتَّ بالذكر. يونس بالمَتَّ هذا. ورد ذكره في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في السيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فطرده أهل الطائف وضربوه بالحجارة حتى أدموه قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام فآوى إلى حائط لبني ربيعة إن أولى حائط لهم حائط يعني البستان يستظل فيه بظل يسترح النبي صلى الله عليه وسلم من تعبيه المطارده من تعبي المطارده فجاء اليه غلام ابن ربيعه جاء جاءه ب قضفه عنب عنب من العنب فاعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم اشفاقا عليه ورحمه به لما نزل به من الشده والمشقه لما طاردته الطائف فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العنب وأراد أن يأكل منه قال بسم الله قال له ذلك الغلام هذه الكلمة منين لك هذه الكلمة ليست هذه بأرضكم يعني بسم الله لا, لا تقولها قريش ولا تقولها الطائف ولا تقول هذه القبائل المحيطة بكم منين لك هذه الكلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك يا غلام؟ قال أنا عداس قال منين؟ قال من نينوى, نينوى قال قريه نبي الله يونس قريه نبي الله يونس قال له عداس هذا يعني غلام هؤلاء ابن ربيع قال وما يدريك بيونس قال إنه أخي فهو نبي وأنا نبي فهو نبي وأنا نبي أول ذكر له في السيرة كان هنا في هذا الموقف بالذات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا من الطائف ونينوى قرية بالموصل الموصل اليوم الذي يسمعه موصل في العراق هناك كانت نينوى وهي قرية أو قبيلة قبيلة يونس عليه الصلاة والسلام ويونس ورد ذكره في القرآن الكريم مرارا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 من يقضين وارسلناه إلى مئة ألفين أو يزيدون يقول القاضي عياد رحمة الله تعالى عليه في سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى تخصيص يونس عليه الصلاة والسلام بالذكر لما قد يسبق إلى وهم البعض لما قد يسبق إلى وهم البعض من التنقص من قيمة يونس عليه الصلاة والسلام لما ورد في القرآن الكريم من بعض الألفاظ التي ربما يفهم منها انه انها تحط من نبوته وتحط من قيمته عليه الصلاه والسلام كقوله تعالى اذا بقى معنى أبقى فر اذا بقى الى الفلك المشرد منها قوله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم يبعث الى يعني مجموعه من من الالفاظ وردت في القران الكريم عن يونس عليه الصلاة والسلام ربما يسبق إلى وهم من لا علم له أنها تنقص من قيمته وتنقص من منزلته عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلني على هذا وإن ورد فيه ما ورد وإن ورد فيه وإن ورد فيه عليه الصلاة والسلام ما ما ورد لأنه يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل أذوه عليه وامتنعوا من متابعته والاستجابة له فغضب عليه وتركهم وفر وركب في السفينة فالله سبحانه وتعالى عاتبه كما يعاتب انبياءه ورسله، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعاتبهم ربهم عز وجل من باب الاصلاح وليس من باب التوبيخ والإرهاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت كذا؟ يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعالى من الكاذب هل, هل هذا يعني اللوم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا العتاب عتاب الحبيب لحبيبه لتقويمه يونس عليه الصلاة والسلام لما فرع من قومه أو خرج من قومه مغاضبا كما قال القرآن الكريم وسمى ذنون يعني أضافه الى النون والنون هو الحوت أي الحوت الذي التقمه فسمى القرآن الكريم ذا اي أي صاحب الحوت كما قال في سورة أخرى في سورة قلم سورة نون لا قال صاحب الحوت صاحب الحوت هو في سورة في القلم نعم في سورة نون أو سورة القلم قال في ولا تكن كصاحب الحوت هناك قال في سوره الانبياء وذنوني اذهب ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واستعمال عباره ابق بمعنى فر هي مصطلح خاص لفرار العبد اذا فر العبد من سيده نقول عبد ابق نقول فر فلان وفر كذا ولكن عندما يكون الفرار من العبدي نسميه ماذا نسميه آبق العبد الآبق أي العبد الفار والله سبحانه وتعالى اختار هذا المصطلح لان يونس عليه الصلاة والسلام عبدا من عباده الخلص عبدا من عباده الخلص عليه الصلاه عليهم الصلاه والسلام اذا بقي الى الفلك المشحون أي المملوءه بالمتاع الثقيل الى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحين لان اذا اضطربت بهم كما تقول كتب التفسير اذا اضطربت بهم السفينه فقالوا لو خففنا حملنا حتى ننجو يعني يريدون ان يضحوا ببعضهم حتى لا يهلك حتى لا يهلك الجميع التضحيه بالبعض لسلامة او ليسلم ليسلم الجميع فخرجت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا رجل فاضل هذا إنسان رباني، هذا إنسان في مكان الاخلاق لا أعيد القرعة من جديد فأعاد القرعة فخرجت على يونس عليه الصلاة والسلام قالوا لا فأعاد القرعة في المرة الثالثة فلما خرجت عليه في المرة الثالثة لم ينتظرهم وإنما يعني خرج من السفينة وألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت. يعني فأصبح من بطن السفينة إلى بطن الحوت الله سبحانه وتعالى أوجد له هذا الحوت الضخم الذي كان, علي كان فيه عليه الصلاة والسلام بمنزلة وجوده في المسجد فكان يصلي في ذلك المكان ويسبح الله عز وجل في ذلك المكان وجاءت الأوامر الإلهية لمعيدات الحوت أن لا تأكلها يونس عليه الصلاة والسلام جاءت الأوامر الإلهية لمعيدة الحوت لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب كل شيء لا يخاطب البشر وحده يخاطب الحجر والشجر وما يعقل وما لا يعقل فكل الكائنات تعي عن الله سبحانه وتعالى فكل الكائنات تمر بأمر الله سبحانه وتعالى إتياطوا عن أوكرها قالت أتينا طائعين وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم يونس عليه الصلاة والسلام لما أصبح في بطن الحوت وأصبح في عالم آخر كما جاء في القرآن الكريم وأصبح في ظلمات بعضها فوق بعض يقول العلماء في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطني الحوت يعني ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة ثلاثه ظلمات. او بعث ببرقيه سريعه الى العلي الاعلى قائلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فسمعها البارئ جل وعلا سمعها قال فلولا انه كان من المسبحين لالبث في بطنه الى يوم يبعثون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة اخي لنون ما دعا بها انسان وقع في في كربه او في مكروب الا فرج الله عنه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سمع الله عز وجل من يونس في بطن الحوت في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل افلا يسمعها منك انت ها وانت في, في المسجد وانت في الصحراء عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هل من مستغفرين فأغفر له هل من داعين فأستجيب له هل من هل من يعني ذوق الإنسان في قربة فعليه بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيها مدح وتنزيه لله سبحانه وتعالى وفيها اعتراف بالتقصير من قبل العبد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسبب فراري من قومي وبسبب هروبي من قومي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للنبوت أثقالا تفسخ منها يونس تفسخ الربع إن للنبوت أثقالا يعني النبوة قيلة لها أحمال تقيل جدا لها أحمال تقيل جدا تفسخ منها يونس تفسخ الربع خرج منها يونس كما يخرج الربع من ماذا من الحمل التقيل الربع هو الجمل الصغير الذي ولد في اول الربيع وهذا يكون صحيحا وقويا فاذا اردت ان تضع عليه الحملة لاول مره فانه يهرب ويترك لك الحمل فيتمسخ معنى ينسلخ ويفر ويترك الحمل وراءه فان فكان يرسل عليه الصلاه والسلام لما هرب وساهم في, في, في السفينة يعني كأنه ترك أحمال وأثقال النبوة ورأه وتفسخ منها لأن من جملة أثقال النبوة أن تقبل ما يقابلك به أعداء الدعوة وأعداء الرسالة اصبر كما صور أولي العزم من الرسل يعني لا يمكن أن تأتي إلى قوم وتقول لهم قال الله وقال رسول الله فيقول لنا سمعنا إلا بعد المعاناة وبعد الشدة وبعد كذا وبعد كذا وبعد كذا نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمواصلة هذا الكلام في الدرس المقبل بحول الله استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون وسلام على مرسلهم الحمد لله رب العالمين